أعوه الله من الشيطان الراتيم وأن أي Voi 我们... Voi One, <laughs> What all Well, God. Thank <laughs> <laughs> finally, that وتنون ما و أما